الأخ يسأل عن معاجزة البدع ومصافحتهم وتقبيل الرئيس الكبير منهم ونحن ذلك وهذا في تفصيل لأن بدعة نوعان بدعة لا تخرج عن الإسلام بدعة لا تخرج عن الإسلام ومن لا تخرج بدعته عن الإسلام فهو مسلم له مالي المسلمين وعليه ما على المسلمين والمخالطة تقدر بقدرها فإذا كان يخسى على نفسه منهم فإنه لا يخالطهم ولكن لا يمتنع من مصافحتهم إلا على وجه الهجر لعلهم يرعون عن غيهم وهذا لي للصصلاح وليس هو الأصل النوع الثاني مبتدع تخرج بدعته عن الإسلام مثل يكون عنده شرك أو يقول عن الصحابة بأنهم مرتدون أو يكذب بالقرآن أو يرى جواز الطواف على القبور أو يقول عن آل البيت بأنهم يعلمون الغيب المطلق أو مبتدع يقول بفصل الدين عن الدنيا وعن السياسة كالعلمانيين وامثال هؤلاء لما تخرجهم بدعاتهم عن الإسلام فهؤلاء يعدون في عداد المرتدين لا يعظمون ولا تجوز مجالستهم إلا على وجه النصيحة وعلى وجه البيان ونصف هؤلاء بحكم الإسلام أنهم استتابون. كما جرت صيرة الصحابة رضي الله عنهم فيهم على خلاف بين العلماء في الوقت الذي استتابون فيه وصح الأقوال في هذا هو مذهب عمر رضي الله عنه لأنهم استتابون ثلاث تأيام وهذا صحيح عن عمر رضي الله عنه وقد ذهب إليه الجمهور منهم الإمام أحمد فإذا لم يتم في هذه الفترة فنتعين على الوالي قتله لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدى لدينا فاقتلوه وهؤلاء لا يصافحون ولا يقبل رأسه الكبير منهم لأن هذا في نوع تعظيم ولا يجد تعظيم مثال هؤلاء بخلاف أصحاب القسم الأول فلا بس تقبل رأسه الكبير منهم ما لا يترتب على ذلك ضرر لأن الأصل الجواز وإذا كان يترتب على ذلك ضرر فإنه منه أما هذا فالأصل المنع وأنه مجالس تكون بحدود النصيحة والتوجيه وإقامة الحجة عليهم